Røvdul jinnan Såvtul hissan Yedjauke ja Shibla al-Zeman Yedjauke ja Shibla al-Zeman Hvorul Hyyam Taqa't varam Wotakul تقول هيا للأمام نهر وطير, نهر وطير قصر وخير نهر وطير, نهر وطير قصر وخير هذا النعيم وليس غير هذا النعيم وليس غير هذا الهنى عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عنا يرضى الفؤاد ولا الرسول عند الوصول وصحابه القوم العدول وصحانه القوم العدول to read hold on worry yeah man to me yeah man to me شمّر فما فاز البليد وإلهنا يعطي المزيد شمّر فما فاز البليد وإلهنا يعطي المزيد رؤيا مفيدة دار الخلود رؤيا مفيدة دار الخلود